أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها الناس الحمد لله الذي جعلنا مسلمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس الحمد لله الذي جعلنا من أتباع محمد بن عبد الله فدينكم ناسخ للأديان كلها إن الدين عند الله الإسلام ونبيكم خاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا أهل الإسلام دينكم دين العدل والإحسان دينكم دين الرحمة دينكم دين اليسر دين اليسر والسماحة دينكم دين المحبة والوئام دينكم يكره البغي والظلم يكره الفحشاء والمنكر قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أيها المسلمون دينكم دين, العقيد دين العقيدة الصحيحة الصافية من كل شوائب الشرك والبدع قل إن صلاتي وَنُسُكِي ومحياي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دينكم دين الوسطية بين الأديان المنحرفة قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فلا إفراط ولا تفريط عباد الله إن التحدث عن هذا الدين وعن العقيدة والتوحيد ليس لنا غنى عنهما فلو تحدثنا في كل وقت وفي كل حين عن التوحيد والعقيدة الإسلامية لما كان ذلك كثيرا بل إن التوحيد لله هو أول الأمور التي يجب اي يتحدث عنها العلماء والدعاه فهذا نبيكم صلى الله عليه واله وسلم يأمر معاذ رضي الله عنه حينما بعثه الى اليمن فكان مما قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إذن يا عباد الله ابتدى نبيكم بالتوحيد أيها المسلمون إن التمسك بالعقيدة الصافية والتوحيد فيه حفظ للأمة من التفرق والاختلاف واما وأمانٌ, وامان للدول من الفتن قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فكلما, فكلما كان تمسكنا بديننا وعقيدتنا قوية كلما كانت دولة الإسلام قوية ومتينة وكلما ضعفت العقيدة ضعفت الدولة فليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب فكل الأمم سواء عند الله فالعبرة بإقامة التوحيد لله فمتى فقد التوحيد حل الخوف والجوع وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها, رزق ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أيها المؤمنون العقيدة ليست ليست حديثا يقال يقال بالألسنة يقال بالألسنة فحسب وتبدأ بها التصريحات بل كلا نقول أيها الاخوه العقيدة ليست حديثا يقال بالألسنة بل وتبدأ بها التصريحات في الاحتفالات بل أن العقيدة قول وفعل فينعقد القلب على حب الله وتوحيده وتصفيته من شوائب الشرك والبدع وتترجم الجوارح من عقد عليه هذا القلب من حب التوحيد وبغض الشرك من حب المؤمنين وبغض المشركين نعم عباد الله هذا هو التوحيد الذي نريد يترجم في امور حياتنا كلها في انفسنا وفي اهلنا وفي مجتمعنا وفي كل شؤون حياتنا يتمثل هذا التوحيد يتمثل به الحاكم والمحكوم فالتوحيد واجب ومطلوب من الجميع فالتوحيد مطلوب من الصغير والكبير والحاكم والمحكوم والغني والفقير لأنه هو أول شيء سوف يسأل عنه المرء في قبره فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه وقد يتصور الواحد منا يتصور منا الواحد الآن أنه يستطيع الإجابة, الإجابة على هذه الأسئلة وعلى أنه قادر على الإجابة ولكن لن يجيب على هذه الأسئلة إلا من ترجمها واقعا في حياته وثبته الله على ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولذلك اتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما يقبر الإنسان في قبره فيقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أيها الإخوة إذن لابد أن نقدر الله حق قدره ولا نستطيع ذلك حتى تعرف الله حتى نعرف الله حق المعرفة ولا نستطيع معرفة الله حق المعرفة حتى ننظر في آياته ومخلوقاته وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إذا عرفت إذا عرفت الله إذا عرفت الله عرفت عظيم خلقه وإذا عرفت عظيم خلقه عرفت الله عرفت عظمة الخالق حينما ترى مخلوقاته فلا ندعو إلا الله ولا نخاف إلا من الله ولا نسأل إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نخشع إلا لله ولا نستعين إلا بالله ولا نستغيث إلا بالله ولا نذبح إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب أن نصرفها له سبحانه وتعالى فلا يعرف حق الله ولا نعرف الله ولا يعرف الله من لا يوحده ويصفي هذا التوحيد لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كما أننا أيها الاخوه لا بد أن نعرف ديننا فهو دين الإسلام هو الاستسلام لله لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله واخيرا لا بد أن نعرف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي فواجب علينا أن نؤمن به حتى وإن لم نراه إن ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فنبيكم امام الموحدين وامام المتقين وهو قدوه للاولين والاخرين اللهم عليك توكلنا وإليك أنا وإليك المصير اللهم آمنا بنبيك محمد بن عبد الله ولم نراه اللهم فاجمعنا به في جنتك يا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه احمده سبحانه الداعي إلى رضوانه وأصلي وأسلم على خير عباده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا أيها المسلمون دينكم دين عظيم دينكم خير الأديان دين الإسلام دين الكمال دين الشمولية فلم يترك نبيكم خيرا إلا دلكم عليه ولا شرا إلا حذركم منه اعطى اعطى هذا الدين كل مخلوق ما يناسبه واعطى كل شيء حقه قال الله, قال الله تعالى قال ربكم الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فاعطى الصغير حقه واعطى الكبير حقه فحق الصغير الرحمه وحق الكبير الاحترام وحق الكبير الاحترام والتق... والتوقير واعطى الحاكم حقه من السمع والطاعه بالمعروف واعطى المحكوم حقه بان يحكم فيه بالعدل واعطائه حقوقه واعطى الرجل حقه واعطى الرجل حقه بالقوامه على اهل بيته بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وأعطى المرأة, حقها واعطى المرأة حقها من الرعاية والعناية والخدمة فكل له حقوق وله ما يناسبه فلو كل واحد مما سبق أخذ حقوق الآخر لاختلفت الأحوال وانتكست, وانتكست الفطر فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال الله تعالى فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يناسب كل واحد فالمرأة يناسبها ما لا يناسب الرجل والرجل يناسبه ما لا يناسب المرأة تخيل أن الرجل أحق أخذ حقوق المرأة من القعود في المنزل ورعاية شؤون البيت وأن المرأة خرجت للعمل ومزاحمة الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته فكل له حقوق وكل له ما يناسبه أيها الاخوه لماذا جعل الله نصيب الذكر ضعفي نصيب المرأة من الإرث لأن الرجل مطالب بالحقوق مطالب بالإنفاق وتكاليف الحياة أما المرأة فهي المخدومة المحشومة الملكة المصونة الجوهرة الثمينة هذا هو الأصل يا عباد الله فكيف يتغير هذا الأصل فمتى تغير الأصل وتبدل تبدد تبدلت الأمور وحصلت الفتن والمصائب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له أيها المسلمون صيانة العقائد والأخلاق والمحافظة عليهما من أهم دعائم الأمم من أهم دعائم الأمم والدول والحضارات لا تقوم إلا بذلك فلا حضارة بدون عقيدة بدون عقيدة صحيحة ولا حضارة بدون المحافظة بدون المحافظة على الأعراض وصيانتها وبدون المحافظة على الأخلاق ألا فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم عز, اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في اليمن اللهم كل إخواننا في مصر اللهم كلهم في تونس اللهم كل إخواننا في الأحواز يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح أحوال المسلمين واجعلهم هداه مهتدين وادلهم إلى سبل الرشاد والر... والسلام يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أصلح له بطانته يا رب العالمين اللهم أصلح له بطانته يا رب العالمين اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنه جلساء السوء يا رب العالمين اللهم احفظ نساء المسلمين اللهم احفظ نساء المسلمين من كيد الكائدين ومن كيد الفاجرين يا رب العالمين اللهم احفظهن من التبرج والسفور اللهم احفظ هذه الجوهرة المصونة واجعلها عفيفة عافة عن كل ما يدنسها ويشوهها